يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يات يوم لا بيع فيه من قبل وَلَا يات يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْآةً ثُمَّ دُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبَعُونَ مَا أَنفَقُوا مِن نَّفَقٍ وَلَا أَدَّلُّهُمْ أَجْرُهُمْ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 ومثَلُ الَّذينَ يُوفِقونَ أموالهم بتراءٍ أمرضاتِ اللهِ وتثبيتٍ من أنفسهم كمثَلِ جنةٍ بربوةٍ أصابها وابلٌ فَآتَتْ أكلها ضعفين فَآتَتْ أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابلٌ فطل والله بما تعملون بصير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 وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ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 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأةان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى ولا يأبش شهداء إذا ما دعوا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 والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة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 فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله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 كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستو لبون وتحشرون إلى جهنم وبئس قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَئَتَيْنِ الْتَقْتَاءِ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 والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم لَلَذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا دُنُو وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ